بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى عائل أصحاب أجمعين كنا تحدثنا أمس عن عن قلنا إنها يفترط لصحتها شرطان هما الجزم الجزم فلا تصح نية مترددة شرط الثاني أن تبيت يعني أن تكون قوى الفجر وقلنا إن هذا في الفرد وفي النفل في الفرد وفي النفل يو على أي شيء حملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أهله هل عندهم من طعام فقيل له لا فقال إني صائم إذن أنه... أن الحديث ليس فيه أنه لم يكن صائما وأنه أنشأ الصوم في تلك الساعة وإنما فيه أنه صائم إذن فكما أنهم احتمالوا أنه كان مفترا وأنشأ الصوم في تلك الساعة احتملنا نحن أنه كان صائما وبقي على صومه وقد قلنا إن النية يجب أن تنشأها في كل ليلة لا تكفي نية واحدة متى أحسن إذا كان الصوم واجب التتابع إذا كان الصوم واجب التتابع ما, هو ما هي العبادة التي صومها واجب التتابع رمضان أولا ثم فارته بس اي قاتل خطا قتل عمد ما عندك فر من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب عظيم استغفر الله العظيم امم القتل خطا ايوه وش خطا الظهر اه اه ثم تكلمه عن الطهر المرأة إذا طهرت بعد الفجر لا, لا يعني لا تعد طاهرا في ذلك اليوم م? لا يصح صومها في اليوم في يجب على قضاءه وإذا طهرت قبل الفجر يجب عن تنوية وتصوم ها. وإذا طهرت قابل التجري بوقت لا يسع الغص قال <تصفيق> العربي اراجع جاجعه اسمع وجاجعه ولا ارى جعجعتن جعجعتن لا لا لا الصوت ديالو مطحن راسك الصوت ولكن باش تشوف شي طحين غير زعما كاين ولا ارى الكلام في <تصفيق> يعني كلام الجميع في وقت واحد كلا كلام مم. نعم تنوي وتصوم وإن لم تغتسل وهذه صحة منها الصام وهي جنم نعم لأن الارتسال ليس شرطا في وهو شرط في أجل في الصلاة طيب مم. وذلك و هو الطهر منك الحيض قبل الفجر وصح اش اللي صح صومه كف الغسلي بعد الطهري واضح هذا الكلام والقن وتركي وترك اخراج المني الداعي الى اي شيء يشير هي التي الامساك عنها هو هو الركن الثاني من اركان الصوم بعد النيه ما هي هذه المختارات استدعاء المني امم والقيد استدعاء القيد واستدعاء وا. النبي طلبه ها ايوه اشخر قلنا استدعاء المني واستدعاء القيد واستدعاء النبي واستدعاء والجمع مش استدعاء الجمع الجمع. ايه هو شخص? والايصال في متحلل يعني? مائع او سائل ما ترقوا بين المائع والسائل? صدل. المائع هو? لا الغاز الغاز غاز. لا. الغاز غاز. انت تقول الغاز. الغاز. سائل حلس كلمه المائع العسل كاشف ها هذا هو ا شيء مائع او وصول شيء مائع الحث من اي المنافذ ما هي المنافذ المعروفه عند الفقهاء في ذلك الوقت ها <تصفيق> العاين والان يعني شي واحد ياكل من عينو ها يعني عندما نقول منافذ ما نقصد فقط منافذ المنيمه المنفذ الذي ينفذ منه من خارج الى داخل وديك الساعه انت الفيه ماشي اسم ايوا العاين وا والان وا والاذن وا وجئنا وصلنا له را كنا غادي لها <تصفيق> <على> <تصفيق> <تصفيق> <والدبر أكرمكم> الله <و> <والإحليل> هذا في ذلك الوقت لانه هذه المنافذ التي كانوا يعرفوا اما الان فصارت الجسم كله لماذا ام او الرجل اذا تكحل محفو صومه اه اه اذا اكتحل في نهاي رمضان ثم وجد بعد ذلك اثار الكحر في حلقه يجب على القبر واذا اكتحل عند نومه ثم بعد ذلك وجد اثار الكحر لاشي عار و اذاك تحلى ولم يجد اثر الكحل على في حلقي لا شيء عار طيب اذا زاد تقطير كثر عيني ما عندنا شي اطباء هنا تكلموا كي بغينا تهبط <تحبت> الحلقه قطر لي ثلاثه تهبط يا ي... لا ناض هذا الدكتور شفيه باوجع مغدي هل انسولو مثلا قول ليه غير لا حداك تكلمو هي غير واجعي يوصل التقطيره ديال العين تقدر توصل للحلق ولا لا هذاك لا ولا التقطيره ديال الودن تا توصل و ديال اش اخو ديال المنيف تا توصل هذاك شي الاختصاصي في فالان و... كل ماء عين وصل الى المعده او الى الحلق مين اي من, من المنافذ فانه الا الا الاخلي لا؟ لماذا لانه لا, لا, لا تلك الطريق ليست طريقه الى المعيدة ليس مسلكا إلى المعيدة ثم قال نسيان ذا في الفرد يجيب القضاء يشير إلى مياه الآن هو, شوف هو الآن ذكر المفترات هيا مفتراتية هي كذا وكذا وكذا وكذا فإما أن تأخذها نسيانا وإما أن تأخذها عمدا فبدأ بأخذها نسيانا قاله نسيان ذا ذا, ذا. اشنا هو ذا؟ ذا ذا ما هو في العربي يساوي اسم اشاره ذا انا ماشي هذا هو اسم اشاره ها هذا نعم ذاك شنو اذا ذاك ذكرنا ذا هذا ماشي ذا ذا ذا اسم الاشاره ذا هو اسم اشاره ها يسميه هذه حرفة نبيه لأن الإنسان مثلا وهي تقول له هذا المسجد ومتي يشوفي إلا قلت ليه هذا المسجد دا. حتى تدفت الإشارة عاد غريت تدفت ولكن العربة ش يديره تدير له واحد حرفة تسميه وحرفة نبيه ها عاد يقولي ذا حتى إذا حصلت الإشارة حصلت مين تبيه إما من تبيه نفهم كان ها هذا هو غير ايه حفظه بينه وكا يكتنجره ذاكا يات ذاكا كا هذا حرف خطب إذا, مع الم... مع... مع... إذا كان لكت هدر مع هموه الطرق مفرد تقول له كا ها ذاكا هم؟ كان لكتنجره معه آآ آه... آآ آه... مرأة تقول له ذاكي لا ذار حرف إشارة أنت تشيء يمسجيء المشارع أوله مذكرم مؤنث المسجد مذكر ولا مؤنث جامد ها ما جامد ماكوش مذكر ما مؤنث مذكر مؤنث انا شنو اذا انا اللي بصح له ما هذا ها بالاذاد ما فيش المسجد هذه اذا طيب مذاكرة إيه؟ سيد المزد لكم هذا إذا كان المشارع إليه مذكر. مذكرا تستعمل حرف إشارة مذكرة طيبا ذاكرة أنت الآن تشير إلى المسجد ومذكرة ولكن تخاطب رجلا تقول له ذاك المسجد تخطب المرأة أن تقولها ذاكي المسجيب <Palm> <até سؤال> ذاكي المسجيب هم؟ <سؤال> <"متكلم> إلا <بقلها. سؤال> إلا <سؤال> أنا أدل أن ذاكي كتخطب جوج ذاكو ما المسجيب مالك تقول له حسنا تقول له هيا كنت تقول لي لا أعطان إخونا بسليم ذاكو ما المسجيب تنظر لهم ذاكم والمسجد الحرف الخطبة تتبدل المخطبة تتبدل ولكن المشار إليه واحد هو المسجد فذلكم الذي لم تنني فيه فذلكم على ما شكتت خطب مرأة يوسف امرأة العزيز نسوة في المدينة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شاء وفاها حبا إنا لنراها في ضلال مجيب فلما سمعت بمكرهن أرسلت واعتذت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن ذلك لمن تشيري إلى يوسف اسم إشارة مذكر وكنت خاطب جماعة فيوسة فذلكن يكيابي يوسف عليه السلام لما قالوا له ذلك جوج لما قالوا معاه في الحبس ودخل معاه السجن فتياني قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال آخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا فأكلوا الطير منه نبئنا بتأويله إننا راكم المحسنين قال لا يأتيكما تتكل المعجوج لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما أشعر ذلكما ايوا على كل حاجه ذا هو يو... اسم اشاره للمذكر و... و... وممكن تش... يمكنه ايضا غادي خصنا ندخلو شويه لهادشي في النحو ولكن النحو مزيان كنفهمو بيه شويه القران الكريم ف ذا... و... ودي فاللام يطلع الدرس ذلك ذلك ذلك الكتاب لا رأيب فيه. ذلك ذه هو اسم الإشارة تفقين على لي الكاتف حرف خطر ها حرف دي او اللي تقولوه ما تقولو لك المشار إليه بعيدا تجد لا إذا كان المشار إليه قريبا ذا إذا كان المشار إليه بعيدا ذه. ذلك وزيب واحد السؤال قال القران بعيد النفسنين ولا قريب منهم القران القران بعيد ولا قريب ايوا كيف الله ذلك باسم الاشاره للبعيد شيء باش يبين بعد ما كانت القران وانه مقام عال الفوق بعيد عالي فهمتوا القضيه هذا الشيء باش نبين لكم بلي العربيه مهمة جدا لفهم القران وإنه بعد مرة لا لم يتقل نتقل ذلك حاجة أخرى هذا تجويذ قواعد قراءة ولكن ذا غير العربي يشتغل غير ذا وإشارة ما زدت لنا ذلك ما وذلك نا إلى آخرين وخ. نسيان ذا في الفرد يجب القضى ما يصدق لهم معناها من نسي فتعاطى شيئا من هذه المختارات في فرد واجب عليه القضى نسيان ذا ذا يشير, يشير إلى ما تقدم من المخترات نسيان ذا في الفرد معناه من نسي في المثل فتعطى شيئا من المخترات هل يجب عليه قضاء لا لذلك قال هو نسيان ذا في الفرد يجب القضاء أنا في القناة من تعطى شيئا من المخترات ناسيا إذا تعطى ذلك عامداً القضاء يجب أم لا يجب يعني واضح من تعطى شيئا من ذلك عامدا ووجب عنه القضاء ولكن من تعطى هم سيانا أيضاً وجب عنه القضاء كم قلس ومساب دراسين في الفرد وشرب الماء يجب عنه القضاء نعم كل إنسان أكلاء يجب عنه القضاء نعم انساه و... ودرج عيام من مفتراته يجب عليه القضاء لماذا يجب عليه القضاء لماذا يجب الملكية عليه القضاء لأن الصوم الشرعي ما هو والإمساك عن مفتراته من طنوع الفجر إلى غروب الشمس وهل حصل من هذا الإنسان هذا الصوم الشرعي لم يحصل منه فذمته لم تبرأ نفون كناب شيء إنسان الذنب ظهر وصله هو صله هو مضيش وإنساء أنه مضيش أسلم ولما أسلم تذكر أنه مضيش هل ما زال مخاطباً بصلاة الظهور أم, أم لم يبقى مخاطباً بصلاة الظهور ما زال تكليف جاري عنه بصلاة الظهور لماذا؟ لأن الصلاة الشرعية التي هي بسبوقة بالطارة لا حصلت منه من فهم الكلام فكذلك هنا الصلاة الشرعية الذي هو الإنساء عن المفترات من الفجر إذا غروب الشمس حصل منه؟ لم يحصل منه برئ ذمته لم تبرأ ذمته فيجب عليه القضاء هذا الذي ذكر الملكية بعض الناس بعض العلماء يرى أنهم غير مصيبين فيه قالوا لأننا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الصحيح من نسي فأكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقه اذا نسي فآكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقه حديث الصحيحين ايوا قال لك راه اطعمه الله وسقه في فاصول قال له فليتم صومك قال له يقضي ايوا علاش الك مالكيه انتما له يقضي ماذا <سكتور> كنتم؟ <سكتور> ها؟ الملكي يستكد الملكي يخافوا الحديث لا لا الملكية ما قال؟ قالوا الحديث الحياة والنبي صلى الله عليه وسلم قاله ونحن به ولا نكفره ونقبله ولا نجحده ولكن رمشي معناه هذا الشيء قد تصدنتم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما أطعمه الله وسقاه معناه لا إثمع عليه عليه. ما عليه الإيثم لأنه نسي. اما هل... لو... لو... أن... انتم قد قولوا النبي سعسل ما قالش ليه. خصو يقضي. يرى ما قالش خصو يقضي. لأن القضاء لا ينفره منه. هو لا يشكل عليه نجول القضاء. هذا الذي اكاينسيا. او شريب ناسيا. هل يشكل عليه انه يجب عليه ان يقضي. لا يشكل عليه. ولذلك ان يخبره النبي سعسل به لان الامر في غاية الوضح. فتكلم. وانما قد يشكل عليه انه ف... اه كان يا شريب قد يأثم داني النبي صلى الله انما اطعمه الله والسقارة ما عندك في ذلك. مفهول الكلام. وباش ننزيل احنا الملكين اكدوا عن الشهادة تنبو لهم. هذا بالحديث اللي ذكرنا البارح. حديث الذي جاء الى النبي الاسلام جمع امرأته في نهاي رمضان. قال هو جاء يا يا هركت يا رسول الله. قال النبي ما شئ لك. قال وقعت على امرأتي في نهاي رمضان. فقاله صلى الله عليه وسلم هل, تستطيع, هل تستطيع أن تستطيع ان قال لا قال فهل تستطيع ان تسم مشره متتابعين قال لا قال فهل تستطيع ان تسم 60 يوما سكنا ان قال لا الى اخر الحديث احنا ذكرناه انا الحديث فيه ان النبي صلى الله في ان والعلماء مجمعون على انه يجب عليه القضاء فما هو بانتلكون منذكر قضاء لماذا لا يذكر لأنه فروغ منه أمشئ في غاية الوضوح هذا لم يسمصوا من شرعيا لم يلكه في حديث مجمعه علىه في وكذلك النبي أكل نسيا لم يسمصوا من شرعيا في ذلك يذكر لأنه من قضاء والحالة كان. ثم أجدكم شيئا فأقول لكم لا يعلم ناس لحق من حقوق الله ولا ولم يطالبوا الشرع بالرجوع ولا يعلم أن شيء واحد ننسى شيء حاجة من حقوق الله وتذكرها وقالنا يشترعها شيء بس مكه لم تدرها إذا ما تذكرها لش. ما عليك لا يكلم الله ولكن إذا تذكرها يجب علي أن يقضيها حق الله فانتوك نعم إذن بهذا التقرير الممتاز ظهر أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا في نهاية رمضان يجب عليه القضاء هذا التقرير كما قلت لكم في غاية القوة في غاية الوجهة وفي غاية الظهور وكنا نقول به زمانا إلا أنه ظهر لنا السحة ما روى ونخ زيمة والدار قطني والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارا هذا حديث لكم راهو نو العلماء ولكن الراجح ان شاء الله انه صحيح من افطر في شهر رمضان عليه وفي روايه عند الدرقطني من اكل في رمضان ناسيا أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه وليتم صومه فان نطق الله وثوابه إذن هذا الحديث،, الحديث لا يقبل تأويل الذي ذكرناه وذلك قال القرطبي أبو عباس المالكي رحمة الله عليه وهذه الأحاديث لا تقبل ذلك الاهتمال فإن صحت واجب الأخذ بها وحكم بسخوط القضاء وقد صحت نفهم كلاب طيب إذا،, إذا،, إذا كان قضية الحلفة والمسألة فيها تحديث ونعرف من القرية ما نقول لكم هذا التقرير ألا نقول لكم بها واش عندي سؤال الى كاين هذا الحديث و القرطبي ابو العباس هذا الاندلسي المالكي يقول اذا صح واجب الاخلوب ولا اقبل تؤيد كذا وحنا عرفناه علاش دا الناس بقا في الاول و هم يعني لكم من, من كثرة اللغات اللي لكم النظر الذي نظره المالكية يعني احنا في حزمان. كان ثورة فيه الروايضة الروايضة هو الإنسان الذي تتكلم للسانه بحالة شيء إنسانه غلبه ما قدرش هو ما قدرش على لسانه لسانه سويقه حتى يقول اه قلتها <تصفيق> خلتها واحدة قد يقولون تزبقت لي لا مات يخصهاش يراه أن المالكيتين ينجبون القضاء على بالأكلة نسياً ويرى الحديثة يبدأ يطعن في المالكية يقول لك هذه المالكية بما تخرفوا الحديث بما تخرفوا الصنة يقول لك ماذا شو يعني؟ شوف نظر دي المالكية شنقوة. ثم انتصح عندك الحديثة صحيح هو ما رقم ما جاءه صحيح والسلام وقد قرر الفقهاء أنه ليس اجتهاد حاكمان على الشهاد على الشهاد يعني إنه واحد مجتهد اجتهاد وواحد المجتهد وواحد اخر اجتهد اجتهاد وواحد اخر ما يمكنش هذاك المنتدوي يقول له داك خصك ديرو مجتهد ولا مجتهد انت ذا فكار على على كل حال المجتهدون كانوا يحترمون الامام مالك يا يا را انه لا ينتقد الوضوء بالرعف هذا راه كرهه الموطا تي راه ينزل اذا كان داك الرع قليل لا ما تيتقد ليه وهم ما يحتاج غير يخرجوا للصلاه راه غير فيه الوه بحال هكا و وي... وي... يكملو صلاته اذا كان كثير يحتاج يخرج يغسلوا بان نتكلم وان أي واحد شرب اربع دقائق الفقاق راه يرجع يكمل صلاته ما يحتاج دايت و لكن الحنابلة و بعض الشافعيه راونا ان الوضوء ينتقد بالرعث اللي راه اخرى ينتقد للوضو واحد قال امام احمد قال له اصلي خلف من يقول لا ينتقد الراق ده بل الحمداني تيصور نتا الامام مالكي وتيسلم الناس مالكيه ولا كاين شي سعودي ولا كاين واحد من الحنابلة تيصلي مع المالكيه او راه الامام هذاك احمداني اعتقاده غير ديالو انا الامام راه راه تنتقد لهذو شنو معناته انه هو ماشي هو الاصل عنده اصلا ولكن المالكي تيسلموش تبنيها إمام رأس لا تزححها بقية عم انتقل ليده ورحنا نجسل الثلاثة يرجع لإمام أحمد شي واحد سهوله قال لي إمام أحمد شي يقول يقول أنا الوضوء لمن رعاف انتقل إمام الملك شي يقول لا, لا انتقل إمام أحمد قال لي شي واحد مصحبه قال لي يا أبا عبد الله أرأيت الإنسان وصلي خلفه فرعاف أصلي خلفه وهو ممن يرى أن الوضوء لا ينتقب بالرعاة فقال الإمام أحمد سبحان الله ألا تصلي خلفه مالك طبعا هو مبركش الإمام مالك ولكن في ديران مالك هو ديران مبرك وهو قمره سبحان الله ألا تصلي خلفه وليلحنا عنا في الفروع فلوث الفكر أنه يجوز أن ممن يجوز أن تصلي خلفه من يخلفك في الفروع يا يجوز صلاه المالكيه شافعي الشافعي غير في الحال بالي بالي الحنفي ان يجوز هادشي داير نتوما الناس راه تمشي السعوديه كتلقى الاسيوي والافريقي والمذاهب كلها كتصلي خلف ابواب الحرام واحد الوقت راه ما كانش اكو حنا مثلا لما مشينا للازهر اصلينا خلفه ما عرفنا هذاك اللي يصلي بنا واش ولا شافعي راه يجوز في الازهر الازهر كان فيه كل مالكيه في الحنبلة، بقي عندهم واحد في واحد جهاز يسمى رواق المالكية رواق الحنبلة، يعني تمبكين فقه هذه المالكية التي قرروا فقه المالكي إكتوبت مالكيات، المالكي بقي الآن في, في الأزاروات أقلها الحنبلة، أقلها وكتر جزء، ثم الحنفية ثم الشبعية هذا كما أصل لنا مراحنين، ما أعطنا شكئي، ما ومع ذلك كما أصل كان في وقت من الأوقات لأزهار لا الشريف في أربعة محارين بحراب الحنفي أو بحراب الشافعي أو بحراب المالكي أو بحراب الحنبري وإذا كانت الحنفي صوي كانت ضغير الأحناف رأى الشافعية بأسين تكين على الحياة ما ينظر يصوي من يجعلتني الشافعي يصوي كانت ضغير الشافعية وهكذا فكان فكانت فرقة عظيمة من المسلمين الصلاة بتيت وحيد المسلمين في جامع صارت صوبة يتفرق الله مبقى في الكم ما كنا نجعل الجامع فهو القضية هذا الشيء في بداية القرن أغير في ألف وتسعمية وكان هذا كانوا بقيت يتقلموا عن الفقار. حتى صار بعض, بعض الناس يعني هات... مثلاً إحنا في البلدان اللي فيها المالكية مكانش فيها المذاهب أخرى مثلاً هذا الغرض الإسلامي كله مالكي يالله كان عندهم الخوارج وهذه وهدي... لا, لا تعد من مذاهب أهل السنة أصلاً لكن المذهب السنية كانت لغلب المالك لا نعلم شيء في هذا الأخرى ولم يكن هناك مشكلة في آسيا أفغانستان و باكستان هذا ما كانت باكستان هذا ما كانت باكستان هذا ما كانت باكستان وعندما أعطوها الهند الهندوس والوثنيين وكانوا فيها المسلمين قسموا لهم واحد جهة وعطوهم حكمها المسلمين وطبعا الباكي... الباكستان شكول اللي احكمها؟ لا احكمها اسميته؟ هذا بأحسن تجنت وحكم الهند احكمها غندي او او ادفر الاخيرين أه... فكانت فرقة عظيمة هدوك البلاد في عميل احناف مع النفطة وماذا ولكن البلاد اللي كانت خلاف بزاد هي المخلوط الانتعاء كنا نأخذ الكثير من شافعية فكنت تجد التعصب شديداً بين أهل هذين وذلك حتى قال بعض الحنفية الظاهر أنه يجوز نكاح الحنفي للشافعية يجوز أن يتزوج الحنفي من الشافعية تنزيلاً لها منزيلة أهل فيها هذه خطيرة هذه خطيرة أتنبيل لكم درجة التعصب كانت الحمد لله الان القضيه بدات تخفف ملي يدخلوا هاد الفضائيات حتى واحد ما بقاش هادشي حتى واحد ما بقاش هادشي حاجه <تصفيق> كلشي <لك>. يلاه <تصفيق> وليتي قاعده تقار شي واحد مليكي خضام تيقرر هو يذهب للحنابله وما فراسو يقول لهم راه كذا الى ماذا هذه كاملين تقروا واحد المره فتروت <تصفيق> بالجامعه احكام الطهاره نقول لهم اللي راه المسجد جات اتقولي المسجد ياك دكتور جاتنا شي وحده طالبه قالت لي ودي راه لا حنا راه كنديرو واحد الدرس ديال محو الاميه ولا قالت لنا يجوز دخول المسجد من الحائط كتبتي راه الفقه المالكي هو هذا الفقه المالكي واش تنقول لك ايوا مشات هي قالت لها لا يا مفصل ساره اش تقري المهم شاع هذا القول شاع باللي راه الحائط يجي بس لكن يدخل الجامع قالت الملكي تقول لا ما تبعنا المبين تطاري المسجد لا يدخله الرجال ولا يدخله الحائط رجعت لها هذه هذيك اللي ما قالت هذيك الطالبه هذيك كلام واخا درت فيها وقالت لي لا هذا هو الفقه المالكي وانت دابا بغيتي تجيبي لنا شي افكار شي كلام رجعت شفت هي تلقا فين داك الشيء اللي هو الفقه المالكي يو على ذات بطيئه ولكن احنا راه غير قالوا كذا وكذا ولكن راه داك الشيء اللي ولكن احنا راه قلنا لكم نشوفوا يا ولد يا حد واينما ذكرنا لكم هذا التقرير ليات لا تسيئوا الظن بفقه الفقهاء عموما فان الفقهاء الله تعالى لا يستودع العلم بشريعته صدور من يتخيلون الخيالات ويأمرون وي وي وي وي للناس بها. الله تعالى أغيروا على دينهم لأن يستودعا دينهم صدور مثل هؤلاء لأن الله تعالى يقول الله أعلم وحيث يجعلوا مثالتهم والعلماء ورثت الإنبياء إذن قبل أن نتكلموا على با بان لنا هل, هل, هل فقه يقول هذا الشيء لنجينا شيء, شيء يبتلك بل حاجة أخرى مخالفة فقه يقول إنه بعدها يقول للمساد نستدوهم نحن لا اوه شو شو شو تكييرا شي حاجة لفنتاج احديثها كيفاش اوه كيفاش كده اوه من خالف الحديث بسر ليها اما باش نطعن على العلماء لا رأس ايضا ثم قال النسيان ذا بالفرد يجيب القضاء هذا اذا قلنا هو المشهور وبينا لكم تقريره والصحيح ان من افطر نسيا فلا قضاء عليه للرواية التي رواها رخ زيما والبيهقي الافي ثم هو بدا يمثل لهذا المشهور اللي يكره. هو مشهور عنده اسمه هو, هو؟ <تصفيق> ثم قال كيف صدقين كما انه يجب القضاء عنده على من اكل ناسيا او شرب ناسيا كذلك يجب القضاء على من استفس سبق اليه شيء من الاسياء كيف صدقين مسلك هذيك كيف كانا يجيبوا للطعام كان يجيبوا القضاء علام سبقه شيء من سوته كنت استاذ اما بشوه او دونتي فيس او شي حاجه ويت عليه القضاء اه عليه القضاء او كنت من ما ستا كما مضى تيتطلب المدخلود يتهقليش شويه آه. آه. يجب أن يقبئ ماذا يرده؟ مفروم؟ كان السبق من السكة أو مضمضة المرأة تبقيت الطيب قلت أن يكون برحل أتاقت أسبق لي أي شيء يجب علي لي شيء أحد يقولون لكن لا أعلم لا أعلم أن يصدق لا أعلم يصدق فرا راحت ما دراج بالعندك شي القضاء مم. كسبقني مما استك او ثمض والشك في الفجر او الغروب من اكل شاك في طلوع الفجر ماذا عليه القضاء غلط ماذا عليه اتفرق غلط ماذا عليه أن يتم نرى لدى جميلتان هذوق عليها ماذا عليه؟ ننظر ننظر ننظر هذا الذي شك في طلوع الفجر فأكل إذا تبين له بعد ذلك أن أكله كانت قبل الفجر هل عليه شيء؟ لا شيء أعطيه ولكن إذا تبين له أن أكله كان بعد طلوع الفجر أن يجب علي القبعة فانتظر القبيعة وشك في الفجر من شكا من اكل شاك في طلوع الفجر هو ما تاكدش شك واش تطلع وكلا الى من بعد تبين ان النور انشر كان ديك الساعه باقي ما طلعني ما طلعش هذا على اي شيء ما لا لان واكل طلوع الفجر ولكن اذا تبين له انه اكل بعد طلوع الفجر ما حكم يجب عليه القضاء واضح هذا لماذا لماذا تحكموا بوجوب القضاء عليه لماذا؟ سكة. سكة. نعم نعم الفسق نعم لان انه القاعده في الفقه اسمها على اليقين تمنع من الشك هو كاذب على اليقين واعمل بالش ها تشكوا بالغ لو كان غير قادر على اليقين غير قادر ما قادر ما عندك تيليفون يجري تيقل يعمل داكشي اللي بل. ولكن هو عنده كيف قادر على اليقين و و و تاو يجب عليك القضاء لماذا لان القدره على اليقين تمنعه من العمل بالشك والشكل في الفجري أول غروبي أكل أيضا شكل في غروب الشمس ماذا عليه؟ نفس ما هي بنفس؟ كيف هاش؟ أحسن يعني سوف يرى يتحقق إذا وقع أكله بعد غروب الشمس فليس عليه شيء وإذا وقعت وتبين أن أكله كان قبل الغروب يجب عليه القمار وهذا حرير لا أسئلة تكتب أسئلة تكتب مم. أو عامدا أو الشكل فيه في فجرية الغروب هذا وين عندنا في نهاية أن من شك في الفجر وأكل وتبين أن أكله كان بعد طلوع الكشف أو في الغروب وأكل وتبين أن أكله كان قبل الغروب أنه يجيب عليه القضاء هذا هو إنشه لهذه الأذلة التي ذكرنا لكم ولا قد روى أيضا الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت و... آه... آه... وقد روى البخاري عن أسماء أبيك رضي الله عنها قالت أفترنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طنعت الشمس كانت ابن يمغيمة وظنوا أن الشمس غربت فأثروا ثم زال الغيم فظهرت الشمس فبدأ له أنهم وقعوا افطارهم خضي الغرب قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لي هشان هشان هو الراوية عن أسناء ماذا جاء؟ هل رعا معروفتش؟ لا يرى جدا ماشي هشان عم. هشان مرتوب نحن لا نقول أي شيء أسناء دون تربيباك الراوية جمجة هشان هشان بنشكون؟ بنو بنو أنا عروفتش أقولت هشان مرتوب بعد مرة تنقل مع رأسي هذا الموت طأوى قلتي خصنين حبسوه ماذا تعقل ولا تحاجة؟ إيشام بن من؟ ها؟ إلا إلا إيشام بن من؟, بن من؟ ب... هو لا. مش إيشام من الزبي واخر قال فاقير إيشام أفأمروا بقضاء فقال إيشام لابد من القضاء يمدد لابد الصوم الشرعي لم يحصلوا وهو ليمساكوا عن المفتوات من الطلوع الفجر إلى غرف الشمس قلنا هذا هو المشهور. لكن بعض علماء المذب يفرقون بين من شك في الفجر ومن شك في الغروب من شك في الفجر وآكل وتبين له بعد ذلك أن أكله كان بعد طرع الفجر هذا يجب عليه القضاء لما تقدم لنا وأما من عفوا من شك في غروب الشمس وآكل وتبين له أن أكله كان قضى الغروب هذا يجب عليه القضاء لماذا؟ لأن أبي الله تذكرناها ومنها حديث البخاري ومنها أنه لم يصنصوا مشرائيا ومنها أن الأصل بقى أمهار حتى يتبين لي ولا هوات منها روسعين فدور الأصل لماذا ترتيب؟ لماذا شكيش؟ لماذا يقولون؟ يقولون لي شكل؟ ما دلارب؟ لماذا ما دلارب؟ هي الأصل من شكل يرجعه إلى الأصل؟ دائما من شكل يرجعه إلى الأصل؟ ما الأصل؟ أنت شككت وأن تصائل ما لا أسألنا أنها فأنت تتخلم فلما فرط وخالف الأصل وجب عليه القضاء ولكن قلت لكم أنا بعض علماء مذبتي قلوا أنه الذي يشك في طلوع فاجر وأكل فإنه لا يجب عليه القضاء واختيار من, من علماء الملكية قال لأن الأصل بقى أولي حتى يتبين له طلوع وقد قال ربنا فكلوا واشربوا حتى يتجلى لكم امم حقيقه تبين له مس التضين ومن طخيط الابيض البيض البيض. مم. مم. وقد روى البهقي عن ان رجل ثقيل بن عباس متى ادا الس فقال رجل كان حاضرا اذا شك أنا أريد أن أسألكم هذا الرجل مالو هذا الذي أجاب الرجل سأل ابن أباس متى أدعو السحور فقال رجل إذا شقت من المال هذاك سأل ابن أباس أمتش الجو واش نتوقع و... هذا النوعية لنسبقت الآليات يعني رأي كانت في كل جمال هذاك سأل ابن أباس متى أدعو السحور بقي ابن أباس قال لي وحدة قلت باس فبات مني تشك من المال خصك تسمع ما تجسؤ عليه ويستفي عالم احتاجك تتعرف شي مجال ما مسولكش ما مسولكش ما مسول حد و يكون اللي يسولك يقول له انت ما مسولتكش تقول انا بس ك... كيف كيف, كيف, كيف, كيف, كيف, كيف تقول لي <تصفيق> واحيانا يكون العالم لهو شيئا باغي يدير شي حاجه عندش الكتابه باش نسالها باغي شي حاجه كيف كنا في المسجد النبوي، الشيخ عطيه سالي برحمة الله عليه هذا عالي من علماء مصريين، كان قاضي قاضياً في المدينة، وهو من تلاميذ، الشيخ المالكي هذا كان يدرس في المسجد النبوي، يوجد الكسعاء في العمراء، يجب أن الناس، يجب أن يكون في قشرة الناس، يجب أن يكون هناك فقير تقيس الدرس واذن المغرب ادن العشاء كانت الدرس بالمغرب والعشاء ايوا ومنتي ادن العشاء صافي تقي تسال الدرس يتسال الاسئله وتجلس تسنى دركاع تجلس تسنى اقامه الصلاه هذوك جلسات من النشاط الطلبه وعلى كل حال هادشي طبيعي واحد تيقول له السلام عليكم السلام عليكم واش يقول لها كيف يكون السلام عن النساء جائز لا سلام عن النساء سلام عن النساء يقول لها سلام عليكم وينقذ واحد ما هذا بحلدة قال لي مما يقذ ذلك المرصة صحة ويقول لها امتلاك اواتخي يقول مالك هذا الهدراف المسجد النبوي فقدت له كيف ينقذ مئة عمراء هذي كيرخيز يا يال ايه سيد براج ألا سكت مالك مالك مالك تغطير كونك مال قال ليه, ليه الفقه لا يشوف نوقع قال ليه أنا هذا رمس وحوة نشوف كان هنا والله هنا جاهنا أنا يعني رأى الفقه ها القص ولكن يتدرج مع السائل لغ... لعلمة يريدها الفقه أفسدها عليه ذلك المتسبب على كل حال هذه أمور يبغي أن أخلاق سكحيد من الناس هذا القديم تير حتى في مدعين تيكون شي مدع في شي برنامج تيجيبوا شي فقه ويقول التلميذي عنه فقه يتكلم هذا كذلك في السرزعنا بعض مرة تبعه ويقومه ويقومه ويقومه ويقومه يكلم شيخ أفضل ويقول الأدف الحقيقي من الميذي عن قد دول فقه ثم قال والشك في الفجر أو غروبي قلنا هذا قول آخر في مذهب وصحه ومعه بالسلام واتابعه على ذلك من المالكي يا شيخ رحمة الله يعني جميع فهو قوله ابن حبيب أيضا أن من شك في الفجر وأكل ثم تبين له أن أكله كان بعد طلوع السيء فلا قضاء عادي خلافاً لمن شك في الغروب احتياط هو أنه يقضي احتياط هو المشهور ولكن يحطي لخدبات القولات القولة إن شاء الله والشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع بل غامي مغنوب جعل هو هنا ابتلاع البلغم من المختارات وهذا القول ضعيف عندنا في مرهب. والمعتمد من الأقوال في مذهب أن ابتلاع البلغم نسيانا غلبة قصدا لا لا لا لا يجب به القضاء لماذا؟ البلغم ليس بطعام ثم قال أو عامدا في الفترة الحرمة وهذا انتقاله إلى شيء جديد حلسة. خمسة ونصف هذا انتقال إلى مبحث جديد نتفه بهذا الذي ذكرنا ونترك الوقت لبعض الأسئلة إن شاء الله